كيف وإن يظهروا عليكم لا يرتقبوا فيكم إلا الون ولا ذمهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 لعلهم يغتنهن ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتقشونهم فالله أحط أن تقشوا إنكم مؤمنين ويقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويثوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّقِدُوا وَلَمْ يَتَّقِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْه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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون وتجارت تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله والذين يكسون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله ولا يوفقونها في أليم.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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كثر يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تدروا شيئا والله على كل شيء قدير الا تنخروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 فَالدَّعْدَةَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاءُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَقَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فَصَلِّ اللَّهُ عَن كَلِمَ أَبِنْت لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِثُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَنَا فِي فِتْنَةٍ سَقَطٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهاً لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم كُنتم قَوْماً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 إنما يريد الله ليعدبهم بها في الحياة الدنيا.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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها وإن لم يعقوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضبون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 والله ورسوله أحق أي يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن لهنا رجلاً فأن لهنا رجهاً نم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم. يحضروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحضرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجان لما خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفظتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبء الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كان الله ليضلمهم فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وربوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.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 فَإِيَّاتُهُ يَكُوُّ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِيَّاتُ وَلَّهُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَرَمَآ اَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْطَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم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 فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً ما كانوا يكسبون. فإرواجعك الله الى قائفه منهم فاستاذنوك للخروج فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رب بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.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 سيحلفون بالله لكم إذا قلدتهم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 القائدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ومن من حولكم من الأعرار منافقون ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردو على مفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسولا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن الا اردنا الا الحسنى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 ثمّ تاب عليهم إنّه بهم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الْثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِيفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا أن مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَّا إدّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا.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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وما تُوهم كافرون، أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين.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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يبقون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.